يوم يطوم الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدرعك ما سجين كتاب مرطوم ويل يومئذ للمكذبين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 وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَٰؤُلَاءَ إِلَّا ضَالُونَ وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ